Book two 28 28, 28. Hotellissa Valitukset Fi Shakawa Fi al Shakawa Suihku la Ei toimi. la tavetta. Ei tule lämmintä vettä. Ei ole lämmintä tavetta. Ei ole lämmintä vettä. Ei ole lämmin tavetta. Ei ole lämmin tavetta. Ei ole Ei هل يمكنكم أن تكلفوا أحداً يصلحها؟ هو ناسئي للبولند. لا يوجد تلفون في الغرفة. لا يوجد تلفون في الغرفة. هو ناسئي للتلفزيون. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Huoneessa ei ole parveketta. La yujad balkoon, shurfa lil La yujad balkoon lil Huone on liian kovaääninen. ääninen. ghurfa saakhiba. Al Huone on liian pieni. Al ghurfa saghira الغرفة صغيرة جدا. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. لا التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. تويمي. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. التلفزيون أباكوا التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. انبرد <تصفيق> دستا. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. تما من ملليان كاليس.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 هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ أُنْقَدَ السَّلَاحَ لَمَادْكَ هل يوجد بنسون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسون بالقرب من هنا؟ أُنْقَدَ السَّلَاحَ لَرَابِنْطَلَعَ. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟